Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasaa'dun 'an 124. كالناس يعلمون 125. ثم كالناس يعلمون 124. والجبال أوتازا 125. وخلقناكم أزواجا 126. وجعلنا نومكم وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَلَلْنَا فَوْخَكُمْ سَبَعًا شِبَاسًا وَجَعَنَّا كِرَانٍ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُوْنَا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا لا فينا في جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكما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 وكواعب أسترابا وكأسا بها أخا لا al <tuh>